صابني يحبكم ورحموا يا ناس ذيك الايام ماني ناسيها ذقت مرة العزاير بغير قياس دمعة العين لو لاك مصخيها بس انا حب والحب ما بهباس سكتن كل الاجيال تمشيها اكتم السر واخشمنا البلاس وجهين والله مدانيها رغبتي في غنوج تقضى الراس ليتها تطلب البيع واشريها حيث فيها من الفن خمسة جناس من طمع ما يخليها ذره لبسوها الحرير الباس ليت عيني دواما اتراعيها حملوها الجواهر وعقد الماس ساطع برقبتها وياديها عن هواها طيور الالغة عن هوا من هواها طيور الهواء فلاس في فالشوارع في قليل انت خطيها دونها الباب والقفل والحراس حذروها وانا ميتم فيها كل ما جيت بس لمن الهوجاز ما الميزان قوبي بطاريها خدها ورد وعيونها نعاس فاحسن وصف ربي مسويها أبوح عبد الله وللمتابعة عبر البلك بيري عبر بينكود اثنين وعشرين سبعين سبعين سبعة أي أبوح عبد الله